بسم الله الرحمن الرحيم الافلام لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن انذر الناس وبشر الذين آمنوا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 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر واستعجى بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء أنا في قوياهم يعمهون، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأل لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.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 إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَاتَّضِعُ إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا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 جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 انما مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام اختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها, وظن أهلها انهم قادرون عليها اتاها اممنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إياك تعبدون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 قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استقعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله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 ظُرُوا إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفُلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَمَا يَلْبَثُوا إلا سَاعَةً من النَّهَارِ بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين يدعون أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهار ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا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 هو يحييه ويميت وإليه ترجعون يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُولِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ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 وَتَنزِيلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ مُحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِن كَانَ كَمْ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلِمَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَا مَا هُمْ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا ما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين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 ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون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 صيت قبلكم كنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وانك كثير من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بَوَّأْنَا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم فِيمَا فيما كانوا فيه يختلفون.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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يون سلم ما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من